الْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ومن يبدل نعمة الظالمين بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ويل للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والذين اتقوا صنفهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب الله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعت الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب كان الناس أمة واحدة وَأَنزَلَ مَا أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَأَنزَلَ مَا أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إلا الذين أوتوه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَيِّنَةً وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءته البيلات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق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 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ مَتَاعِ نَفْسِهِمْ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ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 فإن الله به عليم وما يتفعلوا من خير فإن الله به عليم